إلا إله رحيم رحيم فألا سائل بعذاب داعوه جل الملائكة قومه الىه في يوم من كان مقدر وجه رائع جميله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا صارون لهم المجرم لو يبتدي من عذاب يوم الدين ببنيه وصاحباته. وأخيه وتصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يلجيه كلا نَزَّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ الشر جذوا وإذا مسه الخير منوا إلا المصليين وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ بَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لا يصدقون في الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفون وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُودِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا لا na ho va i me lu والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قال Quan la vi na vuọlahola kimi à vu u فما للذين كَفَرُوا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطُمَعُ كُلُّ أيُدعِي خَلَقَ جَنَّةَ نَعِيمٍ قَالَ إِنَّهُ خَلَقَنَا multimassal- Jazm福 لا يُمِقُّ وَلَا يَعْفُو حَتَّىٰ يَلاَفُ وَيَوْمَهُ الَّذِي يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصبين